ولقد ما نن... إذ قال لقومه ألا تستقون أتدعون بغلا وتذعون أحسن الخالقين فئ naom lamk سَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ be مُونَ عَلَيْهِم مُذْخِرًا وَبِلّيلَ وين لا لبيث في بطن ي يوم يبعثون الله فلا بد فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم فتحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن wada wauube na wo wa bay najin na si na we kodeani فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن اننا لا نخن وطمون واننا لا نخن مسبحول وإني والله هو الحمد لله فسبوا فيظلمون الله عليك يا وحي اذكر كم تُنا نيباب المُورول فَأَوْلَى لَهُ عَنُوحًا تَاقِرِينٌ وَأَبْطِرُهُمْ فَسَفَهُوا فَيُبْصِرُونَ اللَّهَ هَمَانَذِينَ يَسْتَغْضِبُونَ فَإِذَا نَزَلَ fanwa le mon watawan nawannu fan tafen adan si fra بِحَمْدِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ music